وَإِلَٰهُ مَدِينَةٍ آخَرُهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ بكم فأرف الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم